بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمستقيم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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنبرهم لا يؤمنون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون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 ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ذهب الله بنورهم لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون.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 وَإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بِسُورَةٍ من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ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 إن الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 ويفتدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يفسد فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 أسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 كن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون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 وإذ نجيناكم من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فرقنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلك خير أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ فتاب عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأقذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وَأَنزَلْنَا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب تجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وتنزيد المحسنين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 وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك, فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الْأَرْضُ من بطلها وقسائها وفومها وعدتها وبطلها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 ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بطرة قالوا أتتخذنا هزوا؟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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البطرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بطرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتب عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وإذ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس شسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا نِتَاقُكُمْ لَا تسفكون دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثم أَقْرَرْتُمْ وَأَن تشهدون تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن وتولون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يئسوكم تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحَيَاةِ الدنيا ويوم الْقِيَامَةِ يردون إلى أَشَدِّ العذاب وما الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ الذين الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ هم وَلَقَدْ أَسْئَنَّا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّنَّا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُّوْطِ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 كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بصفرهم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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يخفر بها إلا الفاسقون، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس, السحر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لها وماروت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 ومن أَظْلَمُ من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعا في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا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 نا اغسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل انه الله هو الهدى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 وَمَن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعمتي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا من سفه نفسه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 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اللَّهَ الله لَكُمُ لكم الدين فلا تموتن إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمون أَمْ كنتم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واشدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما إلى إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَثْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَنِ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وما الله بغافل عما تعملون تلك أُمَّةٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسْأَلُونَ عما كانوا يعملون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 وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَتَطَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولندلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأطلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعمة الله والملائك والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتخثر والسحاب بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ كان كَانَ لا يعقلون لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اقدرهم على النار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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 فمن بدله بعدما سمعه فَإِنَّمَا إثمه على الذين يبدلونه إِنَّ الله سميع عليم فمن خاف من موط جنفا أو إثما فأطلح بينهم فلا إثم عليه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 وَأَن تطوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليطمه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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لعلهم يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نسائكم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 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَثِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تباشروهن هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم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 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من استقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فخذتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتفين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمتيتر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوطَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ الْخَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال لِّين ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَ فَذِكْرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 وَمِنَ النَّاسِ من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَذُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ليفسد فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّكِيْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفساد. وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حسيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركه ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا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 وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين النار والله سميع عليم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 فَإِنْ فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الصلاة فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرون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 وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بينهم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكثوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاع ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أَن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم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 وَإِن طلقتموهن من قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أَنَّ الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أَضْعَافًا كَثِيرَةً والله يقبض ويبسط وَإِلَيْهِ ترجعون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 قال إن الله خفاه عليكم وزاده بثقة في العلم والجسم والله يقيم ملكه من يشاء والله واسع عليم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 ان ذَلِكَ ذلك لايه لكم ان كنتم فَلَمَّا فلما فصل بِالْجُنُودِ بالجنود قال اللَّهَ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مِنِّي مني ومن لم يطعمه فَإِنَّهُ مني إلا من اغترف غُرْفَةً بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بِالْعُرْوَةِ الوسقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النار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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننجزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أَرِنِي كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أَرْبَعَةً من الطير فطرهن إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه ثراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جَنَّةٍ بربوة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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 يا ايها الذين امنوا اتفقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تبتم فلكم رؤوس أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فنظرة إِلَى ميسره وَأَن تصدقوا خير لكم إِن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كَسَبَتْ وهم لا يظلمون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 فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبقث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واتشهدوا شهيدين من رجالكم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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقتط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فَإِنَّهُ آتم قلبه والله بما تعملون عليم